بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م م ي م الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه و أ ن ز ل ا ل د و ر ا ت و ا ل إ ن ج ي ل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 القانتين والمنفقين والمستغفرين ب ا ل أ س ح ا ر شهد الله أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو و ا ل م ل ا ئ ك ة وولو أ العلم قائما بالقسط لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م ومختلف ا ا الذين أ و ت و ا الكتاب إ ل ا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب فإن ح ان ج وجهي و و ك فقل أسلمت وجهي لله م الذين ل ل يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين ي أ م ر و ن بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أ ل ي م اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ه وما لهم من ناصرين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 و الله رؤوف بالعباد قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني و ح ب ب ك م الله و يغفر لكم ذنوبكم و الله غفور رحيم قل أ ط ي ع و ا الله و الرسول ف إ ن تولوا ف إ ن الله لا يحب الكافرين إ ن الله اصطفى آ د م و نوح و آ ل إ ب ر ا ه ي م و آ ل ع م ر ا ن على العالمين ذ ر ي ة بعضها من بعض و الله سميع عليم إ ذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني أ ع ي ذ ه ا بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 الله وسيدا وحصورا د ص م قال ب ك م من من ة ونبيا الصالحين أنا الله وسيدا وحصورا ونبيا من قال ي رب كذلك و وقد وامرأتي ن بلغني لي ظلام الكبر قال عاقر ك الله يفعل ما يشاء قال رب ج ع ل لي آ ي ة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 ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم ب آ ي ه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فأنفخ فيه, فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من ا ل ت و ر ا ت ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ب آ ي ة من ربكم فاتقوا الله واطيعون ع و ه ربي وربكم فاعبدوه هذا ص م س ت ق م فلما أحس س ى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله الكفر قال قال ا إلى ل ح ا ر ي و نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون الله بالله واشهد ربنا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 فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حجك ا فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا, تعالوا ندع أ ب ن ا ء ن ا و أ ب ن ا ء ك م ونساءكم ن ن ا ا و س ء و أ ن ف س ن ا و أ ن ف س ك م ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل ل ع ن ة الله على الكاذبين إ ن هذا لهو القصص الحق وما من إ ل ه إ ل ا الله و إ ن الله لهو العزيز الحكيم ف إ ن تولوا ف إ ن الله عليم بالمفسدين قل يا أ ه ل الكتاب تعالوا إ ل ى ك ل م ة سواء بيننا وبينكم الا نعبد إ ل ا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أ ر ب ا ب ا ولا يتخذ ب ع ض ا بعضا ا ر ب ب ا من دون الله ف إ ن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون يا أ ه ل الكتاب لم تحجون في إ ب ر ا ه ي م وما أ ن ز ل ت ا ل د و ر ا ه و ا ل إ ن ج ي ل إ ل ا من بعده أ ف ل ا تعقلون ولكن ح ا ج ك ه م به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهودي ا ولا نصراني ا ولاكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوا هو هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين و د َّ الطائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يا اهل الكتاب لم تكفرون ب آ ي ا ت الله وانتم تشهدون يا أهل الكتاب الحق بالباطل الحق وقال الطائفة من أهل وأنتم لم تلبسون تعلمون وتكتمون واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إ ل ا لمن تبع دينكم قل إن, قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجكم و عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب. ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم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 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء ف إ ن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل إ ل ا ما حرم إ س ر ا ئ ي ل على نفسه من قبل أ ن تنزل ا ل د و ر ا ه قل فاتوا ب ا ل د و ر ا ه فاتلوها إ ن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك ف أ و ل ئ ك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين إ ن أ و ل بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين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 ومن يعتصم بالله فقد هدي إ ل ى صراط مستقيم يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم إ ذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا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 وقد بينا لكم ا ل آ ي ا ت إ ن كنتم تعملون ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله و إ ذ ا لقوكم قالوا آ م ن ا و إ ذ ا خلوا عبدوا عليكم ا ل أ ن ا م ل من الغيظ قل موتوا بغيظكم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 إ ذ ه م ا ل طائفتان منكم أ ن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر و أ ن ت م أ ذ ل ة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ للمؤمنين ألن إن هذا تقول من تصبروا وتتقوا ويأتوكم للمؤمنين ألن بثلاثة آلاف الملائكة منزلين بلى يكفيكم يمدكم ربكم من من ثورهم يمجدكم أن ربكم بخمسة آلاف من الملائكة م س آلاف وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به وما النصر ل إلا لكم ل ه بشرى م و ت ط ئ قلوبكم وما به ن إ ل ا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أ و يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من ا ل أ م ر شيء أ و يتوب عليهم أ و يعذبهم ف إ ن ه م ظالمون ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض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 والكاظمين ر ا ا ء و ل الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف س ه م ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إ ل ا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك الأنهار أجر وجنات ونعم فسيروا في الأرض فانظروا خالدين العاملين خلت قبلكم الأرض المكتبات كيف كان جزاؤهم تجري تحتها فيها عاقبة ربهم مغفرة من من من في سنن قد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 والله يحب المحسنين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 والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي, لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يخشى طائفه منكم قد أهمتهم أنفسهم يقولون ظ ن ن و بالله ا ل غير ح ظن الجاهلية ي ق هل لنا من ا ل أ م ر من شيء قل إ ن ا ل أ م ر كله لله يخفون في أ ن ف س ه م ما لا ي ب د و ن لك يقولون لو كان لنا من ا ل أ م ر شيء ما ك ت ل ن ا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إ ل ى مضاجعهم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 ولئن ا ا في أ أو ر ض كانوا قتلتم في سبيل الله أ و متم د ل م غ ف ر ة من الله و ر ح م ة خير مما يجمعون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 يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وين كانوا من قبل ولا في ضلال مبين اولا ما اصابتهم مصيبه قد اصابتهم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما ا ص ا ب ت م يوم التقى الجمعي فبالذين الله واليعلم المؤمنين واليعلم الذين افقوا وقيل لهم تعالى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 الذين قالوا ل إ خ و ا ن ه م وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرءوا عن أ ن ف س ك م الموت إ ن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أ م و ا ت ا بل أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا خوف يحزنون يستبشرون بنعمة هم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 الذين قال لهم الناس إ ن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إ ي م ا ن ا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانطلبوا ب ن ع م ة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف فلا إن الشيطان وخافون كنتم مؤمنين ذلكم تخافوهم أولياءه فلا يخوف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 الذين قالوا إ ن الله عهد إ ل ي ن ا أ لا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان ت أ ك ل ه النار قل قد جاءكم رسل من ق ب ل ي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إ ن كنتم صادقين ف إ ن كذبوك فقد كذب رسل من ق ب ل ك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت وإن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 و ا ل ل ه على كل شيء قدير إ ن في خ ل ق السماوات و ا ل أ ر ض و خ ت ل ا في ا ل ل ل و الليل ن ه ا ر آ ا ت والباب ل أ ل الذي ن ي ذ كرونا ل ل ه ق ي ا م ا و ق ع و د ا و ع ل ى ج ن و ب هم و ي ت ف ك ر و ن في خ ل ق السماوات و ا ل أ ربنا ض ر ما خ ل ق ت ه ا باتلان سبحانك ف ق ن ا عذابنا ربنا إ نكملنا ن ت د خ ا ل ر ف ق د أ خ ز ي ت ا وما لدى من أ ن ص ا ر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 ن هاجروا و أ خ ر ج و ا من ديارهم و أ و ذ و ا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات, ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم م أ و ا ه م جهنم وبئس المهاد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 ا ل ل ه سريع الحساب يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون